فإذا قيل لك هل في الدين بدعة حسنة؟ كل بدعة ضلالة والدليل حديث الإجباط المذكور وفيه كل بدعة ضلالة فحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول أما بعد فإن غير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محتفاتها وقل البتعة الضلالة أخرجه مسلم فعن أبي سعيد الخزري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ثرتكم على الحوف فمن ورده شدب من فمن شدب منه لم يمأ بعده أبدا يرد علي أقوام معرفهم ويعددهم قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بتلوا بعدك فأقول تحقا تحقا لمن بتل بعدي متفق علي فإذا قيل لك من شر البرية الذين يجب علينا بغضهم هم اليهود والنصارى والمشيكون فالتليل قول الله تعالى إن الذين شفروا من عائل الكذاب والمشيكين في نار جأنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية فقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر